بسم الله الرحمن الرحيم القارع ما القارع وما أدراك ما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من ثقلت موازين فهو في عيشة راضياً وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.